ثم نقرأ في أثار الفتن قرأنا الأثار الأول المرة الماضية ما حكم وضع الحزاء أماني إن خفض ضعي الحزاء أو سرقته يعني الضرورة به الاثر الثاني صرف الناس عن العلم والعلماء الاثر الثاني من اثر الفتن كتاب الشيخ العباد البدر بس الصغير عبد الرزاق ابن عبد المحسن بيقول الاثر الاول كان ايه حسين صرف الناس عن العبادة نمر اتنين صرف الناس عن العلم والعلماء من أسهل الفتن وعواقبها أنها تصرف الناس عن مجالس ومجلس العلم ومجالسة العلماء وتعلم الأحكام نعمل الدرس يروحوا في الحاجات ويسيبوا هنا ومعرفة الدين وتكون القلوب مشغولة للونهار قاعدين في الأخبار وأحداث وبعدين سيبين الدعوة والعلم وفيها نار الفتنة متأججة لا يطمئنوا لطلب علم ولا يقبل على مجالسة العلماء بل يكونوا منصرفا عن ذلك كله بل أزياد من ذلك وأعظم أنها تفضي أي الفتنة بكثير من الناس إلى انتقاص العلماء واحتقارهم ولا وشافوا في حلم ولا ايه لذا شاف اللي حصل ده في الحلم ها؟ سنتين؟ ولا تلاته؟ 2005 مش سنتين بقى سبع سنين 2009 يعني تلات سنين. اه غريبه قوي الحكايه دي. الى انتقاص العلماء واحتقارهم وعدم معرفه اقدارهم والوقيعه فيهم وفي اعراضهم والنيل منهم قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس من أمتي من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ده الشيخ الألباني قال الحديث حسن أخراجه أحمد والحاكم من حديث عباد توقير الكبير بلاش عالم ولا أي حاجة يعني توقير الكبير حتى كبير في ايه في السن في القدر مجيه سيدنا سعد بن معاذ قال قوموا لسيدكم ففي الفتنة يقعوا كثير من الناس في انتقاص العلماء واحتقارهم ولمزهم وهمزهم والطعن فيهم والتقليل من شأنهم ورميهم بالأوصاف العظيمة يتجرأ على مقام العلماء جرأة سافرة جرأة سيئة وذلك كله من أثار الفتن والعياذ بالله وهو طبعا ده مبني على الإعجاب بالنفس وبالعقل وبالرأل وهو بيشتم العلماء مش عاجبه مش عاجبه كلام العلماء فطبعا ده مشكلة كبيرة ما جاء في هذا المعلم من التي ترى في التاريخ أنه لما كانت فتنة عبد الرحمن بن الأشعف وقد دخل في هذه الفتنة عدد من القراء وكثير من الناس لما كانت هذه الفتنة انطلق نفر من الناس فدخلوا على الحسن البصري وهو إمام من أجلة أهل العلم من أجلة أهل العلم الحسن البصري ده إمام التابعي هو, هو ابن سيرين ابن المسيح ائمة التبع وفقيه من كبار فقهي الاسلام دخلوا عليه فقالوا ما تقول في هذا الطاغية اي الحجاج الذي سفك الدم الحرام واخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل وذكروا له من افعال الحجاج فقال الحسن البصري رحمه الله ارى ان لا تقاتلوه فإنها إن تكن عقوبة من الله أي تسليط الحجاج فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فخرجوا من عنديه وهم يقولون تطيع هذا العلج نطيع هذا العلج العلج اللي هو إيه طبعا أنتم تعرفين الفحل الفحل بشره او حاجه الفحل الكبير الضخم من الكفار يقولوا عليك كده بصوا هنا ما ذكرش معناها يعني ده معنى الكلمه دي فلما تأججت الفتنه والله اعلم يعني في القاموس يشوفها فلما تأججت الفتنه في نفوسهم عندما يقول العالم قولا لا يوافق اهواءهم ولا يمشي مع ميولاتهم وتوجهاتهم راسا يطعنون به مدنبا ما قالش قتلوه وعملوه واعطى الدنيا من دينه وخافهم ما توكل على الله ليه كده يا محمد? ما عندوش توكل حسن بصرس له كان مش اللي هو يعني. بس كده? فين التوكل على الله? تعلق بالاسباب. فين رفع الظلم? فين? ده اللي انت بتقوله? تمشي من هنا تقوله. بالتالي <تصفيق> تعولوا ربنا يشفيه ويعفيه والله إنه الحبيب يعني أنا بحبه جدا بالثواء طبعا يعني حماس حماس زيادة ممكن يبقى في محله ويبقى فيه منفعة كبيرة في أحيان وأحيان ومح... بقى يزيد عن محله عارفين منهم؟ لا مسكين م... فتحوا له دماغه وعملوله فلما تأججت الفتنة في نفوسهم عندما يقول العالم قولا لا يوافقه أنا مش عاجب يقول لا يوافقه أهواءه إنما لا يوافقه إيه؟ أعراءه ممكن الأعراء دي منبني على تصور الصواب ممكن تبقى مع أهواء وهو الصعيد دي لما تدسله على طرف بيهيج ما عنده مسألة حق وباطل ياخد بطاره وبعدين يشوف بقى الحكاية دي ده حرام ده حلال دي قصة تانية بيبقى خلاص مخه مش قادر يستحق بقى هيتجنن لازم ياخد طاره واحيانا دي اهواء طبعا او ليه هوا يعني عايز مثلا مطوع دول ولا دول ولا عايز حاجة مهنة ولا مهنة وممكن يكون رأيه فليما نعطي الدنيات ألسنا على الحق فليما نعطي الدنيات من ديننا نعمل فيهم اللي ايه وطبعا أنا عايز أنبه إلى أن سيدنا أبو بكر كان في منتهى الثورة في هذه الايه في هذه الموقع في الصلح ده وكان غاضب جدا وكان بيشتم فيهم ويعمل ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بما أمر به واختار ما اختاره خلاص مجاله سيدنا عمر لسنا عن الحق لما نعطي الدنيته قال ايه مهما كان سائر ومهما كان غضبان ومهما كان كذا ده حاجة وده حاجة لا يعني لا يمضي ويعمل بغضبه لا لا شتم وعملوا كل حاجة إنما طبعا لازم يبقى فيه التزام مش كل واحد مأموخه يسخن يقوم يكسر ويخبطه بعدين يوقع الناس في مشاكل والطعون ممن أشربوا الفتنة في أهل العلم لا حد لها في قديم الزمان وحديثه ربما رموه بمداهنة ربما رموه بعمالة ربما رموه بأوصاف وألقاب لا حد لها فالفتن تجرئ الناس على مقام العلماء وانتقاص العلماء وتحقير العلماء والوقيعات في أهل العلم وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان حمان الله جميعا من ذلك ثم إن هؤلاء النفر الذين قالوا للحسن هذه المقاله ولم يستجيبوا لنصحه خرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا فلم يحصلوا خيرا ولم يستفيدوا أيضا من نصاح أهل العلم لأن أهل العلم أصبح ليس لهم مقام عندهم وليس لكلامهم أي اعتبار أو أي شكل وطبعا يعني لو ماتوا في سبيل الله ما يضرش إنما الإشكال أن هم أو يعني اللي بيحاول بيشير إليه أنه لم تحصل المصلحة المرجوة وأنا ما استفيدش حاجة أن أبعد فلذات الاكباد خير الناس وطلاب العلم يموتوا ومش متصور لما تحصل فائده لا يبقى لازم انا اقدر مم. والله اعلم ها يكون مختص يكون مختص ويكون طائع لاهل العلم يا ويه... تمام <تصفيق> <تس et liquid> <تس>